فإذا قيل ماذا تعتقد في البعض والوقوف والحساب وأخذ الكتاب أعتقد أنه حق فالدليل قول الله تعالى جعب الذين كفروا ولي يبعثوا قل ذلا وربي لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم وذلك على الله يسير فقوله تعالى فتولى عنهم يوم يدعو التعي شيء نكر خش عن أفسارهم يخرجون من الأجتاء كأنهم جراد موتشر موضعين إلى التاعي يقول الكافرون هذا يوم عشر فقوله تعالى فأما من ودي قذابه بيمينه وسوف يحاتم حسابا يسيرا فينقلب إلى أهله وسرورا فأما من ودي قذابه وراء طهئه وسوف ايس لا تعيرا انه كان بي اهل وثورا تقوله تعالى يوم نتوب اللهم نسبي ما ننسي هم نرجى غدا بهم يميني اولئك ولا, ولا يظلمون ذريلا فمن كان نبي ابي ان سو في الاخدع ما وضل السبيل قيل لك هل المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة؟ نعم كرونه في عرصات القيامة وفي الجنة والدليل قول الله تعالى حجور يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وفي الصحيحين من حديث جديد بن عبد الله رضي الله إنكم تترون ربكم يوم القيامة وأخرجوا مسلم من طريق حمد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن لأذي ليلى عن صعيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدخل أهل الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا نجيدكم فيقولون ألم قَدْ نَجْنَا مِنَ النَّارِ قَالَ مَيَحْشِفُ الْحِجَابِ لَمَا يَعْضُوا شَيًّا حَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ لَا أَرْبِهِمْ عَزَّ وَجَلْ فالكُفَّارُ لَا يَرْغْمَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتَلِيلُ قَوْلُ اللَّهِ دَعَالَ كَاللَّا إِنَّ هُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَيْ